بسم شكر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد لله لا اله الا انت ولك الحمد إلهي لا مالك إلا أنت ولك الحمد لا أحد الا انت ولك الحمد لا سيد الا انت ولك الحمد لا خالق الا انت ولك الحمد إلهي لا رازق إلا أنت ولك الحمد إلهي لا سلطان إلا أنت ولك الحمد إلهي لا جبار إلا أنت ولك الحمد إلهي لا قادر إلا أنت ولك الحمد إلهي لا بصير إلا أنت ولك الحمد إلهي لا سميع إلا أنت ولك الحمد إلهي أنت حاكم السماوات ولك الحمد إلهي أنت الرحمن الرحيم ولك الحمد إلهي أنت أحسن الخالقين ولك الحمد إلهي أنت خير الناصرين ولك الحمد إلهي أنت خير الغافرين ولك الحمد إلهي أنت خير الوارفين ولك الحمد إلهي أنت خير الفاتحين ولك الحمد إلهي أنت المقبل لل إلهي أنت مقلب القلوب والأبصار ولك الحمد إلهي أنت الكافي الحادي ولك الحمد إلهي أنت المنشي المبتئ ولك الحمد إلهي أنت تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل ولك الحمد إلهي أنت القريب المجيب ولك الحمد إلهي أنت الرقيب الحسيب ولك الحمد إلهي أنت التواب الوحاب ولك الحمد إلهي أنت رب الأرباب ولك الحمد إلهي أنت مسبب الأسباب ولك الحمد إلهي أنت سيد السادات ولك الحمد إلهي أنت رفيع الدرجات ولك الحمد إلهي أنت فاضل السماوات ولك الحمد إلهي أنت البارث الوارث ولك الحمد إلهي أنت الغياث المغيث ولك الحمد إلهي أنت الخالق الجبار ولك الحمد إلهي أنت القاهر القهار ولك الحمد إلهي أنت الأحد ولك الحمد إلهي أنت الصمد ولك الحمد إلهي أنت الماجد ولك الحمد إلهي أنت المرشد ولك الحمد إلهي أنت الودود ولك الحمد إلهي أنت السند المنعم ولك الحمد إلهي أنت الظاهر الباطن ولك الحمد إلهي أنت العليم الحكيم ولك الحمد إلهي أنت الغفور الشكور ولك الحمد إلهي أنت الحميل المجيد ولك الحمد إلهي أنت البر الرحيم ولك الحمد إلهي أنت الكريم الحريم ولك الحمد إلهي أنت القديم الباقي ولك الحمد إلهي أنت العزيز المقيت ولك الحمد إلهي أنت العظيم الأعز ولك الحمد إلهي أنت الملك القدوس ولك الحمد إلهي أنت الباسط المبسط ولك الحمد إلهي أنت الموقق الرقاب إلهي أنت موتيق الرقاب ولك الحمد إلهي أنت من شي ولك الحمد إلهي أنت الحنان المنان ولك الحمد إلهي أنت الديانو ولك الحمد إلهي أنت ذو المن والإحسان ولك الحمد إلهي أنت الرافع البديع ولك الحمد إلهي أنت الرافع النافع ولك الحمد إلهي أنت المالك الملك ولك الحمد إلهي أنت أنام الغيوب ولك الحمد إلهي أنت الله هو الله الذي لا إله إلا هو آل الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام من المحيم العزيز الجبار المتكبير سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم فإذا عزمت وتذكل على الله إن الله يحب المتوكلين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله باله وأمره قد جعل الله لكل شيء قدرها والله مقدر ما يشاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم